أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم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 قُل لَّا مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَا وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا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 تغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 فَإِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي مرا تلك آيات الكتاب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 كُلُّ يُجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الذي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا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 سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحفَظونَهُ مِنْ أَمدِ الل إِ اللَّهَ لا يُغَيِّر مَا بِقَوْ مِ حَتَّ يُغَيّر مَا بِأَفُسِهِم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ اسْتِقَالا وَسَبّحُ الرَّعَدُ بِحَمدِهِ وَالمَلِكَةُ مِنْ خفَتِ وَيُسِ الصَّوائِقَ فَُصيب بِه مَشَاء وَهُم يجَادِلونَ فيِي الل وَهُو شَديد المِحَال لَ دَعوَة الْ الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 تَخَذُذُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُل هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ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 وََّذينَ صَابَرُ بتِغَ أَجِهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَأَ فَقُمِمَّا رَزَقُناَاهُم سرَِّ وَعَانِيَ وَأَل فَقُومَِّا رَزَقُناَاهُم سيئة. أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذجياتهم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 والَّذينَ يَنْ قُضونَ أَهدَ اللهَّهِ مِن بعدعْدم ثَاقِهِ وَيَقُطَعون مَا أَمَرَ اللهَّهُ بِهِ أَُّ صَلَ وَيُفْسِدونونَ فِي الأأَرض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 لَتَسْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُم يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ أُلْقِيَتْ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمّوهُمْ أَمْ تَنْبَؤُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ